يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لَا يَعْلَمُونَ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 فأتوا بسورة من مثله وادعوش غداءكم من دون الله إن كنتم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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعنكم تشكرون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 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم البن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قلنا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقتائها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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله أخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَقُولُونَ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى, وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء.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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون, ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كانت لَكَبِيرَةً إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم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 لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أَذْكُرْكُمْ واشكروني ولا تكفرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا استعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ إن الله مع الصابرين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 ومن تطوى خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من, البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 وبث فِيهَا من كُلِّ دَابَةٍ وتصريف الرياح والسحاب وَالسَّحَابِ بين السماء الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ وَالْأَرْضِ لآيات لآيات لقوم يَعْقِلُونَ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 انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قيل لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ لا يعقلون لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 انما إثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فأصلح بينهم فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب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 وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وأتم الْحَجَّ الحج لِلَّهِ لله أُحْصِرْتُمْ أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بِهِ به أذى من رأسه فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ من صيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك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 فَإِذَا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذكرا فمن أَوْ من ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وما له فِي الْآخِرَةِ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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر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 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أَإِنْ حسبتم أَن تدخلوا الْجَنَّةَ ولما يأتكم, وَلَمَّا يَأْتِكُم مثل الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبلكم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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك, فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 إِنَّ الذين آمَنُوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عن الخمر والميسر قل فِيهِمَا مائث كبير ومنافع للناس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 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خلق اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَلَا ينكحن أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ذلك بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يوعظ به من بِهِ منكم كَانَ بالله يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سلمتم, إذا سلمتم ما سَلَّمْتُمْ بالمعروف واتقوا بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم, وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أَن يَعْفُونَ, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اللَّهَ الله بما تعملون بصير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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم, أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمَنُوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى ننفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله أسعى من ثم بعثه قال كم لبثت قال لبست يوما أو بعض يوم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن, ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوال عليه تراب فأصابه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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتئق لها ضعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين إلا, الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر وياءذركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فَإِنَّ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فلعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير, لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعف في تعريفهم.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 وإن كان ذو عسرة فنظرتم إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداغما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 فان امن بعضكم بعضا فان الذي ائتمن من امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما ناطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين